وأرزاق داره وارصدة ذاخره وثروات طائلة ومركبات فخمة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقتارة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المعاد قل هل انبئكم بخير من ذلكم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 يعيش الانسان من اجل العيش ويحيا من اجل المتع ويموت ويقوم من اجل الملذات وذلك لعدم معرفته بحقيقه الدنيا فهو يعطيها في تصوره مساحه كبيره وفي وجدانه حيزا عظيما لا يعرف ان الدنيا كما يعرفها العقلاء عمرها قصير وعيشها حقير ونعمها اما بلايا نازله او منايا قاضيه او نعم زائله كلما حلت او حلت وكلما شكت او شكت بالانقضاء وكلما جلد او جلد يعرفون ان الدنيا ليست بذات اهميه ان لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فعلموا انها ليست لحي وطن اتخذوها لجة وجعلوا صالح الأعمال فيها سفنا وبالتالي نظر أهل الإيمان يختلف عن نظر أهل الفسوق والفجور والملاهي والشواغل والصوارف والموبقات والغفلة التي استحتمت وإن حب الدنيا يولد استحكام الغفلة والاستغراق في الشهوات وبالتالي ينبغي أن نقف مع القرآن وهو يفسر للناس ما الدنيا الدنيا عند الناس لا تتعدى الحركه الماديه التي يعيشها الناس اليوم وبالتالي لو ان شخصا ملك الدنيا قالوا عليه مروك او مرطب او مرتاح وذلك نظر اهل الدنيا السطحي القجري للدنيا خرج قارون على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون وانه لذو حظ عظيم ذو حظ عظيم قالوا حظ قالوا مرطب قالوا مروك قالوا ناس عايشه وناس دايشه انت من ياتون من العايشين ولا من الدايشين أولا تكون دايش بعض ناس عايشة وناس دايشه وناس في الدوشة مالامة ليه في شنو الحاصل شنو أرقل ليك مروض منه أنت ترى مبنى فخما ومسكنا عظيما ولكنك لا تعرف ما الذي يدور في دواخله من أمراض وعلن وأسقام واوجاع وهموم وأحزان وأكدار وآلام ومشكلات كانوا تعصف بهذا البيت فلا يرتاح أهله من الذي قال لك أن من ملك المال أو حاز العقار هو في راحة وفي دعاء؟ إن من أعظم إشكالات أجيالنا النظره المادية للحياة مما ولد عندهم وعند الأجيال ثب الترف والدعا والراحة والسكون وانعدام المجاهدة للشهوات وبالتالي القران القرآن يفسر لنا ويبين لنا حقيقه الدنيا في اعظم بأعظم الوسائل والطرق وهو مسلك ضرب الامثال واضرب لهم مسل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تدوره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر المال والبلون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا الآية بليغة تشبه باختصار الحياة الدنيا بزرع يأخذ دورته ويظهر إخدراره ويتبين بهاؤه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 من الطاعات وفي يونس إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخ وزينت وفي الحديد هاج النبات يعلموا انما الحياة الدنيا اعلموا أنما الحياة الدنيا كمثل زرع اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته فيهيج فتراه مصفرا يهيج الزرع اي يخضر ولكنه لا بد أن يحصد لذلك قال تعالى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت والآن أنا أقول أخذت الأرض زخرفها وزينت قد تستغربون جدا لهذا الكلام كيف تقول كيف أخذت أرض زخرفها وزينت أقول بقية الآية تؤكد ما أقول وظن أهلها أنهم قادرون عليها الآن الحضارة المادية تعتقد أنها قادرة على فعل أي شيء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 كل منطقة كده يقول لك دار السلام مليانة بعوضة دار السلام ما فيها بعوضة جاءت دار السلام قال دار السلام وين؟ مويه موية قاطعة دار, دار السلام قال اشتروا المويه بالكارو قال دار, دار السلام قال دي دار السلام ما دار السلام أصلا الصوات الدنيا هنا كان قعدت في أرقى الأماكن وأي شيء موفر ما في دار السلام إلا تقول أنا سالم من جميع المكدرات لا تعب لا نوم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 الدنيا كلها لعب كاسات ودول وامم وأموال ورؤساء ومنظمات ومطارات في فرق بتاع كورة لعب ولا ما لعب أشوف الكوره الان الآن بتاخد حيز من حياة الناس الفريق فات تلقى الناس جابوا على ما الفريق ومركبينه في الحفلات وفي العربات وماشين في الشوارع مليانين. فشنه؟ يقول لك الهلال غلب فريق في نيجيريا كويس برضو بطل. إنما الحياة الدنيا لعب. لعب. يا أخي مطارات وقفوها وطيارات ياجروها ومضيفين ومضيفات وقلّق الفريق في معسكر الإعداد. ساردها يحرر فلسطين. قال الفريق المدرب يصرح.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 وناس قاعدين في السودان ويتابعوا في برشلونة ولا ما عارف قال لك برشلونة فاز على شنو كده ما عارف يا أخي ما يفوز انت فوزت هم فازوا انت فوزت مالك ما لكم يعني ذاته والله الكوره دي ما أخذ حص يا بين أندية وبين دول ما عارف الفريق الفلاني تونس لعبة ضد الجزائر والجزائر ما عارف لعبة ضد شنو ما عارف دول واعداد وإنفاق والله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 كل اشياء سطحيه اشترى كده عمل سيراميك جاب الستائر ضرب البيت اضرب تاني غير العربيه ده شبه. غير العفش بتاع البيت كل 6 شهور واذا جاروا غير المره تقول له انت احسن من ناس فلان فلان ده حسن منك غيروا اساساتهم اساساتكم تمام سمح يقول لكم شيء غير هذا ما قلت لك الناس الحيين شديد وزينة وتفاخر بينكم تفاخر بين قوسين البوبار بوبار تقيل دون دفاع بوبار تقيل لكن طبعا نحن تجارنا ما قاعد يعملوا إعلانات ولا دعايات لأنه خايفين من الناس الضرايب بالآن واحد تقى غنيان غنى في دكانه تلقاه دكان تقول كنتين فيه كرسي ولا كرسيين وطرابيزة بس وعندك ترشغل خايف الناس الضرايب لأنه حسن الآن قال لك آخر خبر جابونا السونة ربط الضرائب أنا من الحمد لله بيجي تباريون لك بيجي تباريون لك عارفه لك أشوف لك أخبارهم قال ربط الضرائب لسبة واحد 341 مليار دينار 341 مليار دينار تجيبوها تجيبوها دي بقى بيجيبوها كيف بقى بيجيبوها كيف من الله خلقني ليه شنو شنوه ما الربط دول بيجيبه البلد بيقول للربط كده معناها لازم يجيب الرفط وده حي حينزل على التاجر أعباء ثقيله وبالتالي سوف يدفع المواطن السوداني المسكين دم قلبه الرفض بتاع الضرائب سنة 2006 قالوا ليون تجيبوا ومدير الضرائب الناجح ليس الذي يرحم امه محمد إنما الذي يحقق ربطا فوق الرفض الذي قرره وذلك من أجل أن يثبت على وظيفته ألم أقل لك أن القرآن قد اختصر الدنيا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 ان الدنيا دارها مكاره وان سنينها خداع وان نعيمها لا يثبت يقول يحيى بن معاذ الدنيا خمر الشيخ خبره ابليس الشيطان عنده خمره مش الخمره بيشربوها الناس دي بسكر الناس بالدنيا من سكر بالدنيا لم يثق الا في عسكر الموت البذور الدنيا ده ثاني الا يجي شيل الموت ولكنك رايت المنيه تتخطف رجال اعمال واصحاب اموال واصحاب مناصب رايتهم بام عينك رايت الدنيا تذول والله يقلب الايام صدام من حكمه وملكه وسطوته وابهته صار معتقلا قد رايت الدنيا وتقلبها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 جاءوا من اجل ان يشيعوه وبعد ان اعدت جنازته غصلا وتكفينا تاخرت الجنازه وبدا الناس يتساءلون الجنازه دي ما لأ؟ قالوا ما لا عن قريب نشيله لان السرائر الجوال بيت كلها المنيوم و, و... اسمها شنو يا اخي اللي الحدي... الف... الف... الف... الف... الخشب الفاخر ده اسمه مش... ايه؟ الخشب الفاخر ده؟ موسك ولا حاجه يمسك ايه؟ يشيره بمسك عنده غفير الغفير ده إن عنده انغريب وحقه بيرقد فيه قالوا له الغفير يا اخي ادين الانغريب مشبهه الزول ده طبعا الغفير يعتبر ان هذا صاحب نعمه عليه و هذا صاحب مفضل عليه الغفير قاعد يبكي قال ارزاق تشيلوني عن قريب شلوني قال لدم الاخره ايلا باذن قال قلع بنفع لازم ودو باذن قال شلون عن قريب بقصوره خرج كآية من الايات للناس من منزله الفخم وفلله الضخمه ب عن قريب الغفير طبعا ما وقفت القليل بالقدر ده في عن قريب دبوز الديكور، عن قريب دوبين سيده دبوز الديكور مرة واحدة. شالوا بيع عن قريب الغفيل. أستاذ في الجامعة كان حاضر. قال لي والله نحن احتقرنا الدنيا خلاص. عرفنا حاجة في الدنيا. قال لي من المقابل كلنا مشينا سوق سوقنا على قريب. اليوم أدق على يركملة في البلد. عرفوا حاجة آمن وزاته. يا من آمنوا. قال لي والله كلنا بشيء صغير أنا قريب لأن فينا إذا كنا بالله بالأهل عجرايب اللي بيطلع من الدنيا ما يكون عنده عنده أي حاجة إلا الموت وبالتالي كثير من الناس يملك في دولابه جميع أنواع الأثمن الفخمة إلا كفر أليس هذا من العيب في حياة المؤمنين بلا تفتح دولابه؟ الدولاب ما تقدر الشيء للهدوم والعمم السكاروتا ولا الجلابيه سكاروتا والعم ما عارفه تسمح توتل ولا شو ما عارف والعم توتل بالله كف ما عنده قاعد لا شنو قاعد لا شنو اذا كان عليه الصلاه والسلام يقول لا يحل لم... لمسلم مسلم ان يبات ثلاث ليال في بيته ووصيته ليست مكتوبه تحت وصايه يعني اي ما تكون جهز وسطه وكتب الحاجات كاشيت من دول حاجه وديتها فكتبها عشان اولادك يعرفوا بعدها قد يجيك الموت وتصدم لسانك يغرس فجاه يجيك جلطه ولا كده تجع لو بدك تكلم اولادك تقول لهم فلان دا مني كذا ما ما تقدر تكلمه نبقى في جنس ده الناس يحصلوا اي شيء الا حق الاخر قل ان تجد شخص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 وما بقي الا على تكبيره الاحرام فترك تكبيره الاحرام واصحابه قد صفوا صفوفا و, و... ومسك امسك بطرف ثوبه وجعل يخبوا يخب يخب خبًا ويسرع اسراء كانه يتوسب حتى دخل داره ثم خرج من الدار جاء وصلى بهم والصحابه وقوف طبعا مؤدبين واقفين ما قالوا قال لي زوجي جمبو فيش نوب حاسش طبعا في ناس شمارات كتير فيش نوب حاسش شنو قالوا والله ما عارف يا أخي لكن ما أقول يا أخي يا أخي ما نحصل الشغل يا أخي يا أخي قد ما يزور ثاني خليه صلى حتى إمام لو جانا ناس يستووا وبعد ما قاموا الصلاة وبيقوا في الصف ما البيت ويجي وقسم بلاه زول رجاه ما في يقول بلاه خلينا يا أخي بس الناس الواقفين كده متظلون جاء ما في يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ده ذاته أدب ما أدبهم نحن مشكلتنا إنه الأدب والتربية أدبوا أدب جد بعد ما صلى بهم بعد أن صلى بهم قال لعلكم قرى أفكارهم وبادرهم قبل أن يسالوه لأنه يعرف أن أدبهم يمنعهم من أن يسالوه قال لعلكم أجبتم قال نعم قال ذكرت أن في بيتي ستة دراهم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 قلب الكبير كبير الا في اثنتين فانه شاب قال حتى العجوز عجوز لكن في حياتين قلبه ما بيبقى عجوز اصلا قال في حب الدنيا وطول الأمل مش عجوز كان جهز كفن يقولك الله ما باركت فيك ذا تقتلني يا اخي كان جابلك الكفن ذا مالك مضبوط ما انت قاعد اقدمته والله حاجة غريبه كبير يقول لك قلت وكبير يقول لك سوي كده واعمل كده وسوي كده يا زهر دي الرسول ده غير الناس غيره قال عليه الصلاه والسلام الكبير ده كبير وعجوز الا في حاتم في حب دونك بعجوز وفي طول الامل لا يريد الموت يريد ان يحيى وان يخلد وقال عليه الصلاه والسلام موصيا عبد الله بن عمر والحديث ايضا في البخاري كن في الدنيا كانك غريب غريب او عابر سبيل في المؤمن ايش في الدنيا كانه غريب او كانه عابر سبيل بالله يا هذا حالنا اني لو تحدثت عن صور تعلق الناس بالدنيا اذكرها في اربعه صور الصوره الاولى قطيعه الارحام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 وتشاجر الأخوان واختلف الشقيقان من صور التعلق بالدنيا البيت والشراء عند المقابر مقبرة عديد مقبرة موت الجوز جنب الظلط يعمل دكاكين وقال السلف إذا رأيت أسواق الناس ومتاجرهم وبيعهم وشراهم في المقابر فاعلم بأن قلوبهم قد ماتت والدليل على ذلك أن قلوبهم ماتت خلهم بيعوشرة دول مقابله المبالاة شغالة والصفقات شغالة وثارقوهم قاعدين كيمان كيمان والناس بدفنوا كيمان كيمان وكل التنوخ فيما بعد بتونسوا يا أخي هل هذا حاله من يخاف الله ثالثا من أكبر مظاهر التعلق بالدنيا في عصرنا هذا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 فلا تتخذوها قرارا كلام أنبياء ده كلام أنبياء ده كلام عيسى عليه السلام والصحابة تكلموا عن الدنيا قال ابن عباس الدنيا كحيه زي فعبان لين لمسها قاتل سمها الدنيا سمحه أخطر ما فيها أنها حلوة خضرة يعني زول بدون ما يجب من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 حلاله الحلال وكيف بعد ما يجيبوا حلال وأنفقته كيف يحاسبوك فيه قرش قرش ده الحلال اما الحرام ده فيه حساب الحرام ده بيدون نار طوال الدنيا من افتقر فيها حزن يعني لا مرتاح ولا الغنيان مرتاح صحيح دي الدنيا الحقيقيه بالمناسبه دي الصوره المثلى للدنيا ما في صوره احسن من كده للدنيا من افتقر فيها حزن ومن استغنى فيها افتتن في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 خمس أنفر قال منهم من أمسك الشاة من قرنها ومنهم من أمسك الشاة من ذيلها ومنهم من امتطى ظهرها راكب فوق، ومنهم من هو تحت الشاة والشاة تطأه بحوافرها ومنهم من يحمل إناءا ويجلس تحت ضرعها يدر لبنها دي الخمسة دي الدنيا ودي الغنماية الدنيا والخمسة دي اقسام الناس وما في زول في قاعد إلا حيكون واحد في الخمسة دي الذي يمسك شادة من قرنها هم الذين حازوا الدنيا بتعب البدن ومشقة الذهن وكسرة العمل والسهر الطويل دي الناس الأوفر تايم والحياة دي أوفر تايم بفوق الزمن وشغاله ساهل سهل لكن كان ما دعك وطلع السجالة الحبة دي بلقاه دين ماسكين الدنيا من قرينا أصعب حاجة في الدنيا والماسكين في الظنب هؤلاء بقيت لهم من الدنيا أيام معدودة غير أن حجوب الغيب ألهتهم فتجده يرسم ويخطط ويحلم ويو ويو و و و و و ويتمنى وبقيت له أيام معدودة واحد تلقوا طالب في الجامعة عادي جدا وفي سنسات تطيب ودار يتخرج يموت في حالة حركة عادي ده من سنة أولى كان ماسك في ضنب الدنيا لكنه لا يعلم وقد يكون في ناس كتار مننا ماسكين في الضنب لكن ما جاء به أنا بعرف شخص يتخرج من الجامعة بتقدير امتياز وحضر الماجستير بامتياز وحضر الدكتورة وكتب الدكتورة وجاي من الأقاليم عشان يناقش الدكتورة بعد يومين جاي الخرطون جنب ووزع النسخ على المناقش الداخلي والمناقش الخارجي والمشرف فقط للنقاش مات في حالة حركة في القضارف المشرف لما نقول له فلان دمان ما صدق، السمع وقعت منه هو جاي قاعد نفسه قاعدين وين الناس؟ قاعدين في اللاقة ولا كيف؟ ما ممكن مثير فاي دين الناس الماسكين الدنيا من الضنب أما الناس الراقبين دين الحكام والملوك، راقبين بفوق الدنيا لكن الركوب ده ما بتطوي يعني النميري ركف في غانماية السودان 16 سنة ونزل والقذافي راكب في غنمايات ليبيا من سنه 69 ده ينزل الجليل الرحيم الناس دي يعني بس قاعدين فوق دي اما الذي هو تحت حوافرها الشعوب دي البغل بيعملون ربط وبوقفوا الناس الحركه في الشوارع كرهوم حياتهم عشان يطلعوا المرتبات يقول لك والله يا اخواننا انا مستاء جدا مستاء لانه في تدخل اجنبي جاي وأنا كنت أتمنى الحكومة أول شيء أول شيء تواجه به التدخل الأجنبي المصالحة مع الشعب يقولوا تانزل بتاع حركة يحوم ما إلا تقول أتعمل كده وتمرد الناس وتوقفهم لكن تستلق وصل وتحوم عشان الله يرضى علينا يقولوا كنت أتخيل الحكومة حتوقف أي نوع من أنواع الجباية يا اخواننا ببساطة شديدة دائرين الناس يرخزوا قيمة الترخيص قللوها بعد ذلك انت بتجد تشوف الفرامل وتشوف العربية وبتحرص على سلامة الناس وبعد الما الماء ما يقرموه لأن الما برخص معناها ما راجع عربيته معناها خطر على الناس الحايمين ده يوقفوا طوال رسمه لكن بتاع الحركة بيقول لك هو برخص بيجيب منك ثلاثين ألف هل حافظ على أرواح الناس يقول لك الترخيص عشان يعرف بتاع الحركة إنه تبسي ترخص عشان يراجع عليك العربية طيب إذا دفعت الاثين ألف بالمناسبة فرنة يقول لك أنا برخص 600 في السنة بلاجين الحركة مرة يحسب يقول ممكن مرات خلاص سلتمائة ألف يطلع يقول دي أحسن من الترخيص أعمل الترخيص وخمسين ألف إذا كنت فعلا قصدين إنه تراجعوا أرواح الناس على ممتلكاتهم وما قصدكم المال كنت بتخيل إنه الضرائب يا يخوانا أسوأ ما في المجتمع الآن أن التجار يكذبون ما بوريه حقيقته ما بوريه يدس البضاعة وال وال وال وفي أشياء يبيع بفاتورة واشياء بدون فاتورة والفاتورة غير القيمة الحقيقية ما الذي دفعهم لهذا هم لو نقصوا الضرائب الناس بيدفعوا طواعية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 أصحاب الصفقات الكبيرة كويس الواحد تلقاه لا بيع في زيت ولا بيوزن السكر برطو يضرب تلفون موبايل شحنته آي خلاص نزل ال ال ال السفينة في الميناء تلتمية بليون يقول لك بمكالمة تلتمية بليون دير قاعدين تحت لا ماسكين في قرين لا حاجة بس قاعدين يحلبوا الدنيا اختصار اختصار صحابه اختصار فهم الدنيا لا تخرج من هذه الاحوال ولهم جميعا لا تدوم وهذا من عدل الله جل جلاله في علاه اسال الله تعالى ان يرد الجميع اليه ردا جميلا وان يوفقنا واياكم ما يحبه ويرضى وان ياخذ بنواصينا الى البر والتقوى انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا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 وخرج الدنيا من قلبه بين الحين والحين زر القبور وقف عليها ونادي على اصحابها بوزرائهم ورؤسائهم وأغنيائهم وفقرائهم الدنيا الموت يفطم حب الدنيا ويكره زر المبتلين المبتلين في المستشفيات ممن كانوا يملكون الصحه فتدهورت ومن كانوا يمشون على أطرافهم فقطعت ممن كانوا يأكلون بالافواه فأدخلت الخراطيين والخراطيش في أنوفهم من أجل ان ياكلوا ويشربوا تأمل من كانوا من أصحاب الشن والرن في البلد وأصحاب الأسماع الكبيرة الرنانة كيف أنهم صاروا إلى زوال وبعد ذلك انفض سامرهم وتركهم الناس الذين كانوا يتملقونه وحتى تقاطير كبير حوالي عشرين سمسار وثلاثمية متملق من الله يوم لودوس جينكوبر زول زور ما في مش الدنيا أعليس دي الدنيا أبان الله للناس وكشف للناس الدنيا في القرآن وفي واقع حياة الناس وتجاربهم والع... والع... وال... والعاقل من الطعض بغيره والسعيد من عرف الحقيقة ولزمها أسأل الله تعالى